قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرص ما لكم شفيع أفلا تتذكرون تدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة من لا تَعْدُونَ ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نسله مِنْ سُلَالَةٍ من فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قولي لما تسكنون وقالوا أذا أضل الله في الأرض أين لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذي المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون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 فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قروة أعين جزاء بما كانوا يعملون فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستهون أما الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الْمَأْوَى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل, له ذوكوا عذاب النار وقيل لهم ذوكوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون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 لقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أيممتين يهدون بأمرنا لم فما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يقصر بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 نسو كل ما إلى الأرض الجرز فنخرج به زرع تأكل منه أنعام وأفسهم أ يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا يفعل الذين كفروا إِمَ ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون